A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillah بكم تكذبان، ما رج البحر بين التكين، بينهما بغض الله يخرج منهم إلا أول المرجان، فبأي آلام يواري المشاة في البحر كالأعلام، فبأي آلام ربك ما Jumala ei ole jumalaa. Jumala ei ole jumalaa. Jumala واتِ وَالأَرض أَ تَ فُذُ مَِّ قَقَار السَّماتِ لا ت أرسل عليكم ما مِن ثم من النار ونحاسب فلات تصيران فبأي آل ربك تكذبان؟ ما تكذبان؟ <سؤال> يعرف المجرمون بسمائهم فيأخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربك <متصفيق> ما تكذبان؟, <تكذبان>, <تكذبان>, <تكذبان> فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين جن الجنّتين دان، فبأي آلٍ ربك ماتوا كذبان؟ فيهنّ قاصرات الطرف لم يطعمثهنّ أيّ Fabi Tabii. كين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والحسان شسوُ القمُ بحصب وََّ جَ الشجَ يسد Mizan, ja maan asetetaan وريح فان فبي اياله ربك خلق الانسان من وخلق الجانب قين ورب المغربين فبأي آل ربكما تكذبان ما وخل لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلان فبأي آلاء كما <تصفيق> تكن يوم انه في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان La in illa Semiä ei ole. Joo, bikumä tukee تصيران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما <تكذبان>, تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان كذبًا فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئ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 فبأي ماتكذبان متكين على رفرف خضر وعبقري حسن فبأي ألا إربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام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 و النجم والشجر يسجدان والسماء رفع المسير الميزان والأرض وضعها للأنا فيها فاكهة والنخل ذات الأكما والحبذ فبأي آل إربك تكذبان خلق الإنسان شرقين ورب المغربين فبأي آل ربكما ما تكذبان؟ ما البحرين يلتقيان؟ فُلَيُبْطِيان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا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 Tekstit ja يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذبان أَسَلُوا عَلَيْكُمَا شُوَاعِذٌ مِنَ النَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَتَصِيرَ Fabi Aiana, irobi kumatu kätsi bana. Iroful mujeri muun ei pysy me, Fabi Oho, dubinna, the b ei. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين وجل الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات لَمْ لم يطمثكن إنس قبلهم ولا جاء فَبِأَيِّ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 s so قَرُونَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ Febi Anna Yomikumatok vibra C'est Kun واتِ وَالأَرض أََّ تَْ فُذُ مَِّ قَقَارِ السَّم وَاتِ وَالأَرضِ فَ أرسلوا عليكم ما شوَذن من نار ونحاس فلات تصيران فبأي آل ربك تكذبان؟ this so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 كذبا 1. 2. 3. 4. 5. 6. fihi 8. تكين على فرش بطائنا من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آل ربك مَيَطَمِسُ النَّاسُ قَبْلَهُمْ فَبِأَيِّ آلاء ربكما قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خدر وعبقري حسان فبأي آلاء بسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن حُسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها. ولا تخسر فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق قين ورب المغربين فبأي آل ربكما تكذبان ما رج البحرين التك لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج من فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلان فبأي آلاء بِكُمَا تُكَذِّبُ يوم من هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان والارض سَلُو عَلَيْكُمَا شُوَادٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَتَصِيرَ tuh فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء Kiitos فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء يا ربكما تكذبان تكين على فرش بطائنا من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آل ربك ما هم يطمسون أي سو قبلهم ولا جان، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ متكين على رفرف خضر وعب قري حسان، فبأي آل؟ تكذب تبارك اسم رب جل جلن والاكرام بسم الله الرحمن Sunni ja kuuma بالقص ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمل أعوذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان Uh وَرَبُ الْمَوْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَا رَجَ الْبَحْرَ زخ الله يبغيان، فبأي آل ربك تكذبان؟ يخرج منهم فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر فبأي آلاء Yö minuun, fi shan, fa bai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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء بأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربك ما فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئ. جن الجنتين ذان، فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان؟ فيهن قاصرات تر في لم يطمسهن قبلهم ولا bi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 بسم الله الرحيم شمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء سير المزن والارض وضعها للانام فيها فاكهتكم والنخل ذات الأكمل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 قين ورب المغربين فبأي زخ الله يبغيان فبأي آل ربك تكذبان يخرج منه. Soby Aiala, Irobi Kume, tuke, Ziban, Ue, Lvul, Joa, لَيَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لكم أيها لا 2. 3. 4. 5. 6. 7. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء بأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء الزمان تكذبا فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئ وجن الجنتين دان، فبأي آل ربك ماتوا كذبان، فيهن قاصرات ترف لم يطعم. فبأي فبأي <تصفيق>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 الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء سير المزن والارض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الجن من مارج من نار فبأي أي آل ربكما ما تكذبان، ما رج البحر بينهما بجح ولا يبضيان.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 جوار المشاة في البحر كالأعلام، فبأي آلام إربك ما له في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها Alai Rabbkumatukliman, ya ma'ashah al-jinni wa al-insin, istatgatum ففذو لا تفذوا الا بسلطان فبي اي الا تكذبان يرسل علي وَهُمْ مِنَ النَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَقْصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عنه بأي آل أي ربكم ما تكذبان يعرف المجرمون باسمهم فيأخذ بالنواصي والأقدان فبأي آل رَبِّكُمُ اتَّخَذَ تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئ وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الترف لم يطمثكن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان ما تكذبان فيما عينا الضآختان.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 الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء diraj وَالرِّيحِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ all بئين فبأي آلهة ربكما تكذب تو كذبا يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذون بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكم تكذبون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 bi الحيزان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات تكين على رفرف خدر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن Hey الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء صر الميزان والأرض ضعها للأناذ فيها فاكهة والنخل ذاك الأكمل والحب ذو الع voi ryhän. Fabiälaa, i وخلق الجنة من مارج من نار فبأي ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتكين لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر يكُمُ تَكَذِّبُ مَا Senu maan, ilmapiiri ja maan. Kullaymin, hän on yhtä. Sillä on kaksi. Sillä on فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماء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 شوذ من النار ونحاسب فلات تصيران فبأي آل ربك تكذبان؟ All <laughs>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 You don't. كذبا فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آل ربكما تكذبان متكئين. وجن الجنتين دان، فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان، فيهم قاصرات تر في لم يطمسهن أي قبلهم ولا جان bi متكين على رفرف خضر وعبقري حسن فبأي ألا إربكوا تكذبان تبارك اسم ربك في الجنة بسم الله الرحمن والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان Good. Uh -huh. قريب فبأي آي ربكما تكذبان مرجل بحرين يلتقيان زخ الله يبغضان فبأي آل ربك ماتوا كذبان يخرج منهم فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار في البحر كالأعلان فبأي آلاء كما <تصفيق> تكذبا Fabi Ana Y Rombi Kumatuk Sene Fu Kun فَنْفُذُونَ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْهِ سَوْءٌ مِنَ النَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ما تكذبان. يعرف المجرمون بسمائهم فيأخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربك ما تكذبان. be... كذبا فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين. قائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آل ربك مات كذبان فيهن قاصرات ترف لم يطعم. Obe تكين على رفرف خدر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال